شبكة الذكر الحكيم تقدم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماك وتشهد وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط, فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون